إذا ألقوا فيها سمعوا لها, لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيض كلما ألقى فيها فوج سألهم خزانتها سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير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 قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذَرَأَكُمْ في الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إِن كنتم صادقين قل إِنَّمَا العلم عند الله وَإِنَّمَا أَنَا نذير مبين فلما رَأَوْهُ زلفة سيئة وجوه الذين كَفَرُوا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون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 قل أَرَأَيْتُمْ إِن أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ